فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من طريتكم إنهم أناد يتطهرون فأنجيناه وأهله إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ نَضْرًا فَسَاءَ نَقَرُ الْمُنْدَرِين قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ نَّ تشرفون أمن خلق السماوات والأرض وأنجل لكم من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن أهلا هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل لرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلا بَلْكَ صَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَوْ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا أمن يهديكم فِي ظلمات البد والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلا هم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده سم رام تم تم سو دیتی من سما وا ٹی ویل و وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِلْمُهُمْ فَلَا أَخِرَةَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا تُنَاقَشُونَ قَالَ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أتى طير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون فِي ضَيْئٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ وَقْتًا لَّكُمْ دَاعِ ذَلِكَ الَّذِي وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْفَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ فُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِيرٍ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 فتوكل على الله إنك على الحق إنك لا لولہ ادو مدری وم چیح دل إن إلا من اس بآياتنا فهم مسلمون